سلا عن يوم سين وطا إن كنت لم تعلم حقيقه شأني صل عليك الله يا علم المغنى ما حل مغترب إلى أوطانه ما حنمو تارم إلى أوطانه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومدحت بطيبة طهى ودعوت بطان الله أن يحشرني أواها بلواء رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أوقفت العمر عليه أبمديح بين يديه فوضت الأمر إليه ثقة برسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أو وقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب وبصفح دون عتابي قد جاد رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم فشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي ورجعت بغير ذنوبي من عند رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لوجد لا يدره إلا من يسكن فيه أخفيه أو أبديه هو ملك رسول الله صلى الله